مَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحظون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكل لمن ما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما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 نفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي